بظروفها الواقعة لهي كثيرة متباينه يبين لتباينها مواقف أهل الاحتكاك بها فتكون نفوسهم إحدى نفسين إما نفس عجلة تثير الفوضى في المنظوم المحكم وإما نفس متأنية متئدة يشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف وسط الأعاصير وان من المقررات التي لا ينبغي ان تجهل او يتجاهل عنها ان تكرار المواقف واستحكامها وترادف الضوائق والعلائق وتعقد حبالها ليس لها, ليس لها الا التاني وحده بعد الله سبحانه اذ هو عاصم بامر الله من التخبط وواق من القنوط في الوقت نفسه ولا بد للمرء في حياته أن يبني أعماله وآماله على ذلك وإلا كان هازلا تاركا حضوظ العجلة أن تصنع له شيئا ما أو تبدي له من التدبير ما قصره في, في تدبيره لنفسه فإن هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى العجلة ستارا يواري تفريطهم المعيب وضيق عطنهم الذميم وهذا في الحقيقة التواء يعلق القلب بالريب ويطيش, ويطيش العقول عند الكرب فلا يجلب لهم إلا المعره وإلا العوده بالألم فيما طلبوا منه السلامه وبالنصب والأرق فيما رجوا منه الراحة وذلك كله مما كرهه لنا الدين الحنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواهما مسلم في صحيحه العجلة عباد الله هي داء المجتمعات في القديم والحديث كما أنها ثغرة ضخمة في إنسانية المرء وهي بالتالي إذا تبدت فيه كانت ثلمه في إيمانه وحسن تدبيره العجلة أيها الناس هي فعل الشيء قبل أوانه اللائق به وهي بذلك تكون من مقتضيات الشهوة البغيضه لخروجها عن إطارها المشروع لها يقول جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويقول جل شأنه خلق الإنسان من عجل ويقول سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في سبعة وثلاثين موضعا كلها على سبيل الذم إلا موضعا واحدا وهو قوله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أيها الناس إننا لنجد أن هذه العجلة المذمومة بادية في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا نجدها في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين وفي الغضب والاستجابة لثورة النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور فيستحمق المرء على عجل ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله فلا يزم نفسه ولا يتريث بل يهذي بكلام ويوكس ويشطط في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق لافت فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا رواه أحمد وابن ماجه. ونقل أبو حاتم البستي رحمه الله أن أعرابياً شهد شهادة عند أحد السلف فقال كذبت فقال الاعرابي إن الكاذب للمتزمل في ثيابك فقال الرجل هذا جزاء من يعجل ولربما لم تفلح المعاذير ولم ترقع الفتوق كل ذلك لعجلة لحظة كانت كبرق وبخاصة ما يثير الخصومة ويعجل الطلاق حتى عد يمينا عند الرعاع وضربا من اللغو ينقض به كثير من عرى الزوجيه فيقع الندم ولا تساعة مندم ويسبق السيف العدل ولكل شيء في الحياه وقته وايه المستعجلين فوته والقاعده المشهوره من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه العجله عباد الله قد تكون في اداء الواجب دون احكام واتقان حتى لقد حتى لقد بدت بعض الاعمال حتى لقد بدت بعض الأعمال المؤداه وكأنها في صوره آلية لا يتلبث أهلها ليجيدوا ولا يتأنوا ليتقنوا لا يتلبث أهلها ليجيدوا ولا يتأنون ليتقنوا وكأنهم بداخل أغلال أو أطواق يحاولون في سرعة بالغة وعجلة مقيتة أن ينطلقوا منها بل تعد الأمر إلى أبعد من ذلكم حتى إلى علاقة المرء بخالقه ومولاه في جوانب العبادة والمسألة فترى المرء المسلم يعجل, يعجل في وضوئه فلا يسبغه، ولربما بدا من عقبه أو نحوه ما لم يصل إليه الماء فيقع في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للاعقاب من النار متفق على صحته كما أنكم عباد الله قد ترون المرء يعجل في صلاته فلا يطمئن في ركوعه ولا سجوده يسرع في الحركات ولا يتلبث وكانه اثله في ارض هش ويغيب عن وعيه قول ابي هريره رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث وذكر منها عن نقره كنقره الديك اي في صلاته رواه احمد ولربما طغت العجله على المرء حتى في اللحظات الحرجه التي يناجي فيها ربه ويدعوه متضرعا اليه فيفقد بسبب ذلك الاستجابه التي دعا الله من اجلها جراء ما استعجل غير ابيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم الا فليتنبه لهذا الامر اهل الضوائق والبلاء والحوائج والامراض الذين يتعجلون الله في ادعيتهم او رقاهم او نحوها فان الاستجابه موكله بالأنات والصبر التي ينسلخ المرء بها من الضجر والتبرم ويقف في ارض الله اوابا يرجو رحمته ويخاف عذابه فلا يضيره ما فقد ولا يحزنه ما قدم ان المرء المسلم عندما يكون يقظ الفكر على هبوب الاخطار والمخاوف وعندما يظل رابط الجيش يقلب وجوه الراي هنا وهناك ابتغاء مخلص مما تراه فإن النجاح لن يخلفه فان النجاح لن يخلفه باذن الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى رواه البخاري ومسلم فالواجب على العاقل فالواجب على العاقل عباد الله ان يلزم التاني في الامور كلها والاعتدال في الحالات المتضاربه وترك العجله والخفه فيها لان الزياده على المقدار في المبتغى عيب كما ان النقصان فيما يجب من المطلب عجز وما لم تصلحه الاناه لن تصلحه العجله ففي ترك الاناه يكون الخرق وفي لزوم الخرق تخاف الهلكه وذو التثبت حاله من حمد الى ظفر فمن يركب الاناه لا يستحقب الزلل ولو سار الف مدبج في حاجه لم يقضها الا الذي يتانى فالمتأني الحذق لا يكاد يسبق كما أن العجل النزق لا يكاد يلحق وما أحسن ما قيل في الصديق رضي الله تعالى عنه من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول وخلال العجل عباد الله أنه يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد يعزم قبل أن يفكر وينضي قبل أن يعزم العجل تصحبه الندامة العجل تصحبه الندامة وتخذله السلامة ولقد كانت العرب في القديم تكني العجلة أم الندامات والمثل السائد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة فقد يدرك المتأني جل حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل قال المهلب ابن أبي سفره رضي الله عنه أنات في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت إن التأني مع الصبر سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياة بدءا من العلم والتعلم وانتقالا إلى التربية والتكوين والكسب والتكسب فيما أحل الله واباح فليس المرء يولد عالما غنيا حليما وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم وانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والغنى بالتكسب وان القليل بالقليل يكثر كذا الصفاء بالقذا يكدر الا وان بروز العجله في هذا الميدان لهو المؤذن بالفشل الذريع وكثره القنوط والقنوط من التكامل في هذا الميدان لهو المؤذن بالفشل الذريع الفتوق والقنوط من التكامل فاتقوا الله معاشر المسلمين وعليكم بالتؤادة والتأني تفلحوا وإياكم والعجله فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من شأنه فما علينا إلا الأناة والانضباط في الأعمال وعدم النظر إلى الثمرة فقد تطول لأن المؤمل غيب وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها وإن غدا لناظره قريب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والديك الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا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 كما انه بعيد الاتقان لمواطن العجله المحموده فلا هو من اهل الاناه فيحمد ولا احسن مواضع العجلة فيشكر حيث يبلغ في البطء غايته ويصل في العجله مزلتها وامثال هذا كثير ممن يسيرون في اعمالهم على عاده قبيحه يقول اصحابها لا تؤخر الى الغد ما تستطيع ان تفعله بعد غد والدين الإسلامي عباد الله دين وسط لا يرضى بالإفراط ولا التفريط ولا المغالاة ولا المجافاة والنظرة الشرعية للعجلة هي نظرة عادلة كرهها الإسلام في مواضع وندب اليها في مواضع أخرى كما أن التأني مندوب إليه في ظروف تليق به فإن ظروفا أخرى تليق هي بالعجلة والعجلة لا تليق إلا بها وربما فات قوما جل مطلبهم من التأني وكان الأمر لو عجلوا وليس معنى تنفير الإسلام من العجلة أنه يريد أن يعلم أتباعه البطء في الحركة أو الضعف في الإنتاج أو التماوت في العمل والكسل في اداء الواجبات كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موت مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي ويقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه البخاري ومسلم ومن هذا المنطلق عباد الله كان تم أمور ومواقف تتطلب من التصرف الحازم تتطلب من التصرف الحازم والعمل السريع ما لا يناسبه التأجيل والتسويف مثل العجلة في اغتنام الأوقات وترك التسويف فيها وكذا التعجيل بالفطور للصائم وتعجل المسافر إلى أهله إذا قضى نحمته وكذا صد الشر الظاهر وإغاثة الملهوف والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وعدم تأخير البيان عن وقت حاجته فيما للمسلمين فيه حاجة كبيان حق وإبطال باطل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكذا الواجبات المنقوطة وكذا الواجبات المنقوطة بوقت محدود يقول صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة رواه أبو داود ويتأكد أمر العجلة بشدة في وجوب الأخذ بالحق إذا ظهر وعدم التواني في قبوله وترك التسويف المؤدي الى تركه ومجانبته والبعد كل البعد عن التعليلات او التبذيرات التي يدعى انها مسوغ لتركه او تاجيله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والمعاذير التي يقدمها, يقدمها المرء في تاجيل الحق او رده مهما بلغت ما هي إلا أوهام وخيوط هي في الحقيقة أوهى من نسج العنكبوت فإذا كنت أيها المرء فإذا كنت أيها المرء ممن يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للحق قل لي هذا وصل رحمكم الله على خير البنية وأزك البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاء. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايه بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الانور والجبين الأزهر وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين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 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين